الحمد م الرسمي م و ق ع الشيخ لفضيلة سيد حاج رحمه ا لله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي م الحمد ا ا د ة لله ل خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به ب انكره ل لمن م ع وعضبه ج ز ا ت أ بالمعجزات أ ن ز ل التوراه و ا ل إ ن ج ي ل والزبور و أ ت م ه ا ب ا ل آ ي ا ت علام الخفيات قاضي الحاجات لا ي ع ذ ب عنه مثقال ذ ر ة في ا ل أ ر ض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق ا ل إ ص ب ا ح ومبدد الظلمات والنظر إ ل ى وجهه الكريم ن ه ا ي ة الغايات خلق ا ل أ ر ض والسماوات ا ل نجوم الزاهرات والكواكب النيرات و ا ل أ ف ل ا ك الدائرات أ ح م د ه سبحانه حمد ش ا ك ر ي ن الذاكرين و أ ص ل ي و أ س ل م على إ م ا م السادات و س ي ر التقات وعلى آ ل ه ا ل ب ر ة الثقات عباد الله تحدثنا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عن مقومات ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة و أ و ل ما ب د أ ن ا به المقومات ع ل ا ق ة المسلم بربه وعقيدته ا ل ص ح ي ح ة وعبادته ا ل ص ا ف ي ة التي لا تشوبها ش ا ئ ب ة لله عز وجل خ ا ل ص ة وتحدثنا عن أ ه م ي ة ا ل ع ق ي د ة في بناء ا ل أ م م و ن ه ض ة الشعوب و إ ح د ا ث التغيير و ا ل إ ص ل ا ح المنشود حيث أ ن المسلم الذي يعرف ربه ويجله ويعظمه ويكبره في نفسه هو الذي يستقيم سلوكه وتنضبط أ ن ف ا ظ ه وتستقيم جوارحه على ا ل ط ا ع ة وتحدثنا عن ا ل ع ق ي د ة وما يشوبها من بعض صور ا ل م م ا ر س ة التي تقدح في هذه ا ل ع ق ي د ة من تقديس البشر و أ ن و ا ع الوسائط ا ل ش ر ك ي ة وصرف بعض العبادات لله لغير الله و ع ب ا د ة القبور و إ ل ى غير ذلك مما يقدح في التوحيد ويشوه ا ل ح ن ي ف ي ة السمحاء وفي هذه ا ل ج م ع ة نتحدث عن الجمعة, في الجمعة الثانية في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة عن مقومات ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة وهي أ ي ض ا عن ع ل ا ق ة العبد بربه ولكن في الخطبه ا ل أ و ل ى تحدثنا عن إ خ ر ا ج المعبودات ا ل ب ا ط ل ة من قلب العبد وفي هذه ا ل ج م ع ة نتحدث عن إ د خ ا ل م ح ب ة الله في القلب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى لا ن ف ص ا م لها والله سميع عليم في هذه الخطبه سوف نتحدث عن ص ل ة المسلم بربه وعلاقته بمولاه حبا وتوكلا وتعلقا وذلا وانكسارا وتاليها وتمجيدا وذكرا وشكرا وعبوديه وتملقا وسؤالا ودعاء ا وانقيادا و إ ذ ع ا ن ا وخشوعا وخضوعا لله جل وعلا التوحيد يقوم على اساسين ان تنكر وان تكفر بكل ا ل آ ل ه ه سوى الله ثم ان تعظم وان تجل وان تحب وان تخضع وان تنقاد لله فالركن الاول لا اله كفر بجميع ا ل آ ل ه ه والمعبودات مهما كانت من حجر او شجر أ و بقر أ و قبر أ و إ ن س أ و جن تكفر بها جميعا فمن يكفر بالطاغوت لا إ ل ه إ ل ا الله تعظيمك و إ ث ب ا ت ك أ ن ه مستحق ل ل ع ب ا د ة وحده جل وعلا لذلك ا ل ع ق ي د ة إ ذ ا استقامت في نفس العبد واستقام التوحيد في قلب صاحبه تفجرت ينابيع الخير وظهر ذلك على أ ر ض الواقع إ ن ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة و ا ل ص ل ة ا ل س و ي ة ا ل س ل ي م ة بالله ليست مجرد معارف و ج د ا ن ي ة أ و علوم ك ل ا م ي ة إ ن م ا هي تفاعل حيوي بهذا الدين هذا الدين يحتاج إ ل ى من ينزله ولكن لا ينزل هذا الدين على أ ر ض الواقع ويمارسه م م ا ر س ة ص ح ي ح ة إ ل ا من ا م ت ل أ قلبه ب ا ل إ ي م ا ن حبا لله جل وعلا وكان قابلا لكل تضحيه ان يضحي في سبيل الله ولو بنفسه وماله ولذاته وشهواته ونزواته وقبيلته وعشيرته ق ب ي ل ت ه و و أ م و ا ل ه ومحبوباته ومطلوباته جميعا ل أ ن ه عظم الله وعرفه ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة تقوم أ و ل ا إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت أ ن س بالله و أ ن تحب الله و أ ن تكون قريبا من الله ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة تقوم على شهودك التفرد و ا ل و ح د ا ن ي ة لله أ ن الكون كونه و أ ن العباد عباده و أ ن ا ل أ م ر أ م ر ه و أ ن كل شيء بيده قال جل وعلا و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله قال جل وعلا ولله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد وقال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض وقال جل وعلا ولله خزائن السماوات و ا ل أ ر ض وقال جل وعلا و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا ب ق د ر معلوم هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ع ظ ي م ة والدلائل ا ل ب ا ه ر ة ا ل ج ل ي ل ة تدل على أ ن ا ل أ م ر كله بيد الله فمتى شهد العبد كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد متى شهد العبد تفرد الله بالملك والمنع والعطاء و أ ن ناصيته و ن ا ص ي ة جميع العباد بيده سبحانه وتعالى شهد العباد مقهورين مربوبين لم يشهدهم مالكين ليس في هذا الكون ل أ ح د ملك محض ولا ملك كامل ولا ملك مطلق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ة من تشاء وتنزع الملك ممن ن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير ا ل أ م ر كله بيد الله قال فعند ذلك يعلم أ ن رجوعه وضعفه وفقره ض ر و ر ة ل ا ز م ة ووف ص لازم له وعندئذ يستقيم توكله وتوحيده و إ ي م ا ن ه قال هود عليه السلام لقومه ما من د ا ب ة إ ل ا هو آ خ ذ بناصيتها هذا هو الذي أ و ج ب له التوكل إ ن ي توكلت على الله ربي وربكم ما من د ا ب ة شهوده ذلك هو الذي أ و ق ع التوكل في نفسه ما من د ا ب ة إ ل ا هو آ خ ذ بناصيتها إ ن ربي على صراط مستقيم التوحيد و ا ل إ ي م ا ن يقوم على هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ج ل ي ة التي لا تقبل المنازعه ولكن أ خ ي المسلم هل تستشعر وبكل صدق في أ ث ن ا ء ممارستك لحياتك ا ل ي و م ي ة أ ن الملك ة والتفرد و ا ل أ م ر والقهر و ا ل ر ب و ب ي ة لله جل وعلا هل استشعرت هذا في أ ث ن ا ء عملك ووظيفتك وطلبك لرزقك وحياتك وحركتك ا ل ي و م ي ة ا ل م ع ا ش ي ة هل تحققت من هذا ا ل أ م ر توحيدا تعايشه اسمع قول الباري جل وعلا في التنزيل يقرر هذه ا ل ح ق ي ق ة يقول الله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ا تدعون دون من الله قل أ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله, قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ويدخل فيها ا ل م ل ا ئ ك ة الكرام و ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل العظام ويدخل فيها ا ل أ و ل ي ا ء والعلماء يدخل فيها الصالحون إ ل ى يوم الدين قل أ ف ر ا ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر هل هن كاسفات ضره او أ ر ا د ن ي برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله لا إ ل ه إ ل ا هو عليه يتوكل المتوكلون قل حسبي الله أ ي كافيني هذا هو التوكل الحقيقي أ ن تعلم أ ن النفع والضر والملك والتدبير والتصرف والمنع والعطاء لله ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أ ي ن هذا في النفوس إ ذ ا كان أ ش ر ف الخلق و أ ب ر ك الرسل صلى الله عليه وسلم يعلنها د ا و ي ة م ج ل ج ل ة قل لا أ م ل ك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أ ع ل م الغيب ل س ت ك ث ر ت من الخير وما مسني السوء إ ن أ ن ا إ ل ا نذير وبشير لقوم يؤمنون أ ع ل ن ه ا د ا و ي ة م ج ل ج ل ة و ا ض ح ة ص ر ي ح ة على التوحيد وعلى ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل أ م ر كله ع ب ا د ة وتوكلا وذلا و إ ذ ع ا ن ا و إ ق ب ا ل ا لله جل وعلا هذه ح ق ي ق ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ن ظ ر ي ة م س ت ق ر ة عند كثير من المسلمين ولكن لما ت أ ت ي المحكات ا ل ع م ل ي ة و ا ل م م ا ر س ة ا ل ح ي ا ت ي ة اليوميه ة ت ت سوابت التوحيد وتتضعضع ز حقائق الإيمان وهم ت ت ز ز ع ع الثقة ا ل ل في الله عز وجل في نفوس في كثير ن الناس وهم يرددون اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت وهو الحق البين الجلي اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهم يرددون هذا الكلام عقب كل صلاه ولكن إ ذ ا خرجوا من المسجد تعلقت قلوبهم بالوظائف وبالبشر وبالمسؤولين وبالحاكمين وبالبشر وبسائر الناس تعلقت قلوبهم واهتزت ثقتهم عندما يصاب الواحد بمرض يعجز ا ل أ ط ب ا ء عن دوائه عندئذ يتنازعه الناس بالذهاب إ ل ى ا ل س ح ر ة ويقولون له ا ل أ ر ض جربت الحجر و ت ا ت ي د ا ل ر ا ي ح يفتح خ ش م ا ل ب ق ر ة وإنت ما ه ما ف ا ر ق معك ح ا ج ة ف إ ذ ا به يلتمس الدجل و ا ل ش ع و ذ ا ت لطلب الشفاء وهو يردد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كنا قد طرحنا استبيان في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة حول بعض قضايا التوحيد نريد من الناس كنا إ ج ا ب ة ص ا د ق ة ط ر ح ن ا أ س ئ ل ة ثلاث السؤال ا ل أ و ل الله قادر الله غني الله مغني الله معز وغيرها من صفات الجلال دائما يجب استشعارها واصطحابها معنا في مواقف ا ل ح ي ا ة على سبيل المثال ع لو ى سبيل المثال ل توقف حدوث أ م ر يهمك ق ط ع ة أ ر ض أ و ص ف ق ة أ و قبول في ج ا م ع ة أ و قبول في و ظ ي ف ة و ا ل أ م ر ي توقف في ا ل ن ه ا ي ة على إ م ض ا ء مسؤول وتوقيعه في تلك ا ل ل ح ظ ة هل ستذكر ان ا ل أ م ر بيده بيد الله وليس بيد هذا المسؤول هل تستشعر هذا ح ق ي ق ة بمعنى أ ن تكون بما عند الله أ و ث ق مما عند هذا الرجل من س ل ط ة ونفوذ الذين قالوا نعم يستشعرون ثلاث وتسعين في الميه وهذا جيد بعدها نحرر فلسطين طوالي اذا كان في ثلاثه وتسعين في الميه واثقين ولما تكون عندهم م ش ك ل ة زيدي ب ق د م الورث وفي قلبه ما بيستعطف ولا ب ج ي ب و ا س ط ة ولا بيزعزع ولا بيقول له عليك الله أ ن ا عندي أ و ل ا د قتال وراعيلي عارف إ ن ه ا ل أ م ر بيد ي الله وما بهمو ا م ض ا المسؤول 93 قالوا نحن دي عقيدتنا ونعمل ب كده أ ن ا مبسوط جدا مبسوط إ ن و ثلاثه وتسعين في الميه من الناس الي ل بصلوا معايا ا ل ج م ع ة ع ق ي د ة ع ا ل ي ة شديد في الله والله أ ن ا في ق م ة ا ل س ع ا د ة سبعه في الميه قالوا دي الناس صابدين برضو قالوا ما ب ن س ت ش ع ر الكلام ده بنودي الورق ونوسط ونجيب ونعمل ب السؤال الي بعده إ ذ ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة أ و أ ل م ت بك ض ا ئ ق ة واحتجت ل ل م س ا ع د ة علاج مال رسوم المدرسه ت ع ت ا ل أ و ل ا د إ ن زنكت ب ا ل ت أ ك ي د لا حرج من اللجوء إ ل ى البشر فيما يستطيعون الله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه ما ممنوع طيب لكن لجوءك إ ل ى الله يكون سابقا للجوء ك للناس يعني أ و ل ح ا ج ة ب تركع و ت س أ ل الله يسر بعدك بتمشي للناس و لا بتمشي للناس الأول؟ 67 في ا ل أ و ل سبعه وستين في الميه قالوا بنمشي لله في ا ل أ و ل و أ ن ا استغرقت ل أ ن ه إ ذ ا كان في ثلاثه و تسعين فوق بعقيدته لا ي ك ي سبعه و تسعين مفروض حتى دي برضو يكونوا ثلاثه و تسعين معناه في خلل في ا ل إ ج ا ب ة يعني بيستشعر ا ل أ م ر كله بيد الله ثلاثه و تسعين ب يلجا إلى, الب... الى الله أ و ل ا سبع ة وستين لا م ا ي ك متى ما تتسعين إ ذ ا كنت في ز ي ا ر ة لشخص مهم ودعيت إ ل ى مكتب وزير أ و مسؤول أ و رئيس فلا شك أ ن ك ستعد ا ل ع د ة تلبس أ ح س ن ح ا ج ة عندك وتشف شالاتك وكان ما عندك شال تشحت شال أ و ت أ ج ر شال وتمشد قابل المسؤولين طيب و أ ن ت تقف بين يدي الله وتزور بيت الله في اليوم خمس مرات وهو العلي العظيم ملك الملوك و ا ل أ ر ض جميعا قبضته هل تستعد و ت ت ه ي أ لهذا المقام العظيم كما تفعل مع ذلك ا ل ش ر قالوا نعم في كل ص ل كل صلاة الناس اللي بصلوا كل صلاة بيلبسوا لبسة كاملة كأنه قابله مسؤول مهم 62 قالوا ا معنا ما ة مرة مرة كأنه بجو قشرين في في شيني من نفس مهم من ا ل ث ل ا ث ة والتسعين ا ل ف و ق ا ل عقيدتهم ا عاليه ة اثنان وستين من نور م ر ة م ر ة ب ي ج ا ش ر لو في عقد وفي الجامع وكذا و خ م س ة في ا ل م ي ة قالوا الموضوع ده ذاته ولا فكرنا فيه ولا جا في بالنا إ ذ ن نحن لما نطرح هذه ا ل أ س ئ ل ة لا نريد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ما تتمناه أ ن ت نريدك أ ن تحدثنا عن واقعك ل ت ح ص ل م ع ا ل ج ة لهذا الواقع ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة التي تجعلك تتعلق بالله ولا تتعلق بسواه ودليل ذلك وبرهانه في أ ر ض الواقع وفي ثنايا ا ل م م ا ر س ة ا ل ي و م ي ة وفي أ ت و ن مفردات ا ل ح ي ا ة دائما أ ن ت مستشعر ل أ ن الامر بيد الله واحد عمل حادث زول من اخواننا قال ل ي يا أ خ ي أ ع ف و ؤ ق ل ك ن ي ج ان ت و ن افضل م اجل ان ت ك و افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان ت ك و ا م ؤ من اجل ان ت ن ا ف ض من اجل ان ت ك ن افضل من اجل ان تكون افضل من و ل ا م ا م ؤ من اجل ت ع ف ض ل ي ن ا ل ل ه ت ع ف ن ط و ا ل م ق ا ل ك ل ان تكون ا م ؤ من و ل ا م ا م ؤ من ا ل ع ن و ن افضل ب ن اجل ان تكون افضل من اجل ان ت ق و ن ا ل من اجل ان ل ك و ن ا ت ش ل من ا ل ان تكون ا ف ل من اجل ان تكون افضل من اجل ان ت ك و افضل من اجل ان أ ك و ن افضل من اجل ان تكون افضل من بيتك من خر... منذ أ ن تخرج من بيتك شعارك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله دي اليوم كله دي تكفيك اليوم كله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله أ ن ت تفتح يومك إ ذ ا استيقظت من النوم وفتحت عينك تفتح ذلك على ذكر الله وتقول ما أ ص ب ح بي من ن ع م ة أ و ب أ ح د من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك م م ا ذ ب و م بتفتح عيونك بتفتح على الذكر وعلى ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة لتستمر اليوم كله متعلقا متوكلا سائلا ربك جل وعلا أ ح ب ة الكرام إ ن قمه إ ن ق م ة التعلق بالله أ ن س ك به هل أ ن ت ممن ي أ ن س بالله أ ن س ك به هل أ ن ت ممن ي أ ن س بالله اسمع إ ل ى هذا الكلام اللطيف الجميل الراقي ل ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله يقول أ ن ت ت أ ن س بمن عنت له الوجوه وخشعت له ا ل أ ص و ا ت وسبحت له ا ل أ ر ض والسماوات وجميع الموجودات وخضعت له كل الكائنات لا تسكن ا ل أ ر و ا ح إ ل ا بحبه ولا تطمئن القلوب إ ل ا بذكره ولا ت س ك و العقول إ ل ا بمعرفته ولا يدرك النجاح إ ل ا بتوفيقه ولا يدرك النجاح إ ل ا بتوفيقه ولا تحيا القلوب إ ل ا بنسيم لطفه وقربه ولا يهتدي ضال إ ل ا بهدايته ولا يستقيم أ و د إ ل ا بتقويمه ولا يفهم أ ح د إ ل ا بتفهيمه ولا يتخلص من مكروه إ ل ا برحمته ولا يتخلص من مكروه إ ل ا برحمته ولا يحفظ شيء إ ل ا بكلاءته ولا يقع أ م ر إ ل ا ب إ ذ ن ه ولا يفتتح أ م ر إ ل ا ب إ س م ه ولا يتم أ م ر إ ل ا بحمده ولا تنال ا ل س ع ا د ة إ ل ا بطاعته ولا حياه إ ل ا بذكره ومعرفته ومحبته ولا طابت ا ل ج ن ة إ ل ا بسماع خطابه ورؤيته وسع كل شيء ر ح م ة وعلما و أ و س ع كل مخلوق فضلا وبررا هو الله جل وعلا إ ل ه الحق ورب العالمين إ ل ه ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن من خضعت لعظمته الرقاب وذل بسلط وذلت لسلطانه ا ل ج ب ا ه وكسرت لبابه الجبابر ة والك والاكاثر ة والملوك من رغمت ا ل أ ن و ف على ع ت ب ة عبوديته من سلمت القلوب لعظمته وكماله وجلاله وجماله هل عرفت الله هل عرفت الله هل أ ن س ممن ي أ ن س بالله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع ي إ ذ ا دعان إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت أ ن س بربك فاسعد بشريعته وتفكر في ملكوته واشكر لنعمه وتلذذ ب ث م ا ع كلامه وذكره هل أ ن ت ممن ي أ ن س بالله عز وجل ح ق ي ق ة هل أ ن ت ممن يتقلب في رياض نعيم ا ل ص ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة والذكر و ا ل م ح ب ة لله جل وعلا أ ي ن قلبك في السراء وفي الضراء وفي الرخاء وفي ا ل ش د ة وفي الكرب وفي الفتن وفي المحن وعند ورود الشبهات وعند تقاطر الشهوات أ ي ن قلبك هل هو مع الله تسليما له جل وعلا سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك كما ينبغي سبحانك أ ي ن أ ن س ك بالله جل وعلا هل أ ن ت ممن ي أ ن س بالله و ا ل أ ن س يحتاج كما قال ابن القيم إ ل ى صدق م ح ب ة و إ ل ى دوام ذكر و إ ل ى إ ح س ا ن عمل هل أ ن ت ممن تستشعر عند ع ي ا د ة المريض أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تسبح وتستغفر لك هل عندما تصل الرحم تستشعر أن ا ل ل هل ي ص ك لوصولك الرحم عندما تتصدق على مسكين هل تستشعر ت ص ق على م ك ي ن هل س ت أ ن الله سيتصدق عليك ل أ ن ك عنده مسكين أ م كيف تمارس العبادات أ م كيف تردد ا ل أ ذ ك ا ر أ م كيف تقيم الطاعات ا بقلب ش ا ر ي وبذهن م س و ش إ ن ه ا و ق ف ة ل أ ن تكون مسلما حقا بمعاملتك لربك م ع ا م ل ة ص ح ي ح ة ربك لا تخدعه ل م تخدعه ولن تغشه ولن تمكر به ل أ ن ه يعلم السر والنجوى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال الذي لا تخفى عليه خافيه إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعامل ربك فعامله بقلب صادق سئل َُِ أ َ ب ُ و سليمان ََُْ ا ل د َ ا ر ا ن ِ رحمه الله ما هو اكثر شيء يقرب العبد من الله سؤال لكن ما في, في الاستبانه هل ورد في ذهنك وفي خاطرك هذا السؤال اكثر شيء يقربك إ ل ى الله شانه فبكى, فبكى ابو سليمان قال أ و مثلي ي س أ ل هذا السؤال ثم أ ج ا ب قال أ ن يطلع على قلبك فيراك أنت و أ ن ت لا تريد من الدنيا و ا ل آ خ ر ة غيره أ ك ث ر شيء يخليك تكون د ل ي ب من ربنا إ ن وقت ربنا يطلع على قلبك وهو يطلع عليك في كل حال أ ل ا يرى في قلبك لا في الدنيا ولا ا ل آ خ ر ة غيره الله ي ق د ر ن ا الله ي ق د ر ن ا و أ ل ا يغنينا من الناس ومن ذل اللجوء إ ل ى الخلق ومن م ه ا ن ة التعلق بالعبيد ربنا ينجينا أ ن يطلع على قلبك فيرى أ ن ه ليس في قلبك فيرى أ ن ك لا تريد لا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة غيره ياسلام ا ل القرب من الله ده عظيم ف إ ذ ا فرغت من الدنيا والتكاليف و ا ل أ ع ب ا ء والهموم والمشاكل و ا ل ز و ج ة والولد والعيال والخلق والناس والحسد ف إ ذ ا فرغت فانصب و إ ل ى ربك فارغب فارغب إ ل ي ه بقلبك واخلو بينك وبين ربك وحاول ت ت و ن س مع الله حاول ت ت و ن س معه و أ ح ك ي ل ه مشاكلك و إ ن ت برك ا عود أ ن تنزل حوائجك به عود اللجوء إ ل ي ه في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة عود نفسك ا ل ا س ت خ ا ر ة في كل خ ط و ة من خطوات حياتك تعش ي عزيزا و ت م ت يوم أ ن تموت كريما أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا ا ل خ ا ط ئ ة ا ل ك ا ذ ب ة إ ل ى البر والتقوى أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الله والاه لله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الخطوه الثانيه سوف أ ت ح د ث فيها عن بعض نماذج الذين عاشوا ا ل أ ن س ى مع الله عز وجل وهي نماذج ك ث ي ر ة تجد يونس في بطن الحوت في قاع بحار ا لجيه ل مظلمه وقد اطبق عليه الحوت وقد سكن في بطن الحوت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 في قاع البحر أ ي ق ن بالهلاك وسلم بالموت و آ ي ه من الدنيا و ا ل ح ي ا ة ف أ س م ع ه الله تسبيح الحصى لله في قاع البحر سمع يونس الحصى في قاع البحر تسبح الله وتمجده ف ل ج أ إ ل ى الله و س أ ل إ ل ي ه ففرج عنه أ م ا امام ا ل م س ت أ ن س ي ن وسيد العارفين وقائد العابدين ودرتهم وجوهرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجد م ت ع ة إ ل ا في م ن ا ج ا ة ربه وسؤال مولاه و خ ل ا ص ة ما في دنياه وحبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت ح ر ة عيني في ا ل ص ل ا ة كان يناجي ربه في جوف الليل الطويل حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر أ ق د ا م ه ا ل ط ا ه ر ة ا ل ش ر ي ف ة ا ل م ب ا ر ك ة وهو يناجي ربه ولا يمله ما وقف موقفا من مواقف الدعاء إ ل ا ورفع يده يطيل الدعاء والسؤال والوقوف والذل و ا ل م س ك ن ة و ك أ ن ه يتلذذ بسؤال ربه وبدعاء مولاه إ ن ه ذل ا ل ع ب و د ي ة إ ن ه ذل و ح ل ا و ة ا ل ع ب ا د ة حتى مولاه خادمه خدامه اسمه س ف ي ن ة س ف ي ن ة سفينه ده من موالي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و سمي س ف ي ن ة ل أ ن ه كان في غ ز و ة مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لما أ ج ا ؤ و ا الى واد ف إ ذ ا بالواد يسيل ي ماء وقف ا ل ص ح ا ب ة و عندهم أ م ت ع ة فجعل س ف ي ن ة يقول ضعوا علي أ ق و ا س ك م و أ م ت ع ت ك م يحملها فوق ظ ه ر ه و يجاوز بها الوادي فقال له النبي أ ن ت س ف ي ن ة ل أ ن ه مشرك ت ي ر س ف ي ن ة هذا روى غير واحد من أ ه ل العلم عنه من كراماته وليست هي كرامه ل س ف ي ن ة إ ن م ا هي م ع ج ز ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب أ ن ه ذهب مع جيش لقتال الروم فضل الطريق ف أ س ر ه الروم فوجد فرصه و س ا ن ح ة ففر من الروم فلما فر وجد في الطريق أ س د ا ولم يك ن يحمل سلاحا فقال ل ل أ س د يا أ ب و ا ل ح ا ر س أ ب و ا ل ح ا ر س كنيه ا ل أ س د ا ل أ س د برضو بكنو يقول له كنيه أ ب و ا ل ح ا ر س ب س ا ل أ س د ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل ج ر د ما عنده كنيه ا ل أ س د العنده لانه اسد يا ابا الحارث انا س ف ي ن ة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من امري كيس وكيس قبضهني وعملي وعملي وعملي فجاء الاسد يبصبصه ويهز زيله ويمشي معه وكلما سمع الاسد بصوت جرى واهوى نحو الصوت ف أ خ ا ف ه م ورجع إ ل ى س ف ي ن ة حتى أ ب ل غ ه جيش المسلمين ورجع ا ل أ س د والله في ناس ن ايمان س إ قاطع إ ي م ا ن قاطع ما فيه زعزع وما فيه شق والله يؤسفني أ ق و ل للناس ل ل أ س ف الشديد بعض من ينتمي إ ل ى ا ل إ س ل ا م إ ث م ا و أ س ر ة يتجرا في بعض المواقف على سب الدين يسب الدين عديد وسب الدين كفر و ر د ة عن ا ل إ س ل ا م ج م ل ة وتفصيلا من سب الدين كفر وارتد خذوها وانقلوها عني واحفظوها مني وانقلوها للناس من سب دين شخص مسلم كفر وارتد وهذا أ ص ل ا ساقط ولكن ي أ ع ج ب لردتي فعل ا ل ذ ي ن ح و ل ه و ب ر و د ه م ع ن د م ا يسبو د ي ن ا لا ل ه ل ن ا س بكون ي وفي ا ق ن مشكله س ا ك ن زول بكلم ت مافي زول ب د ا ف ع عن الدين مافي زول بنسكا زول ب ي ج ي ب و مافي كل زول و د م ا ا ن ت ه ى ا ل س ب ب الدين د ه ا ن ت ه ى لكن أ ن ا مستغرب في ا ل ن ا س ا ل س م ع و ا ت س م ع زول ي س ب ل ي زول دين جدا م عينك وتسمعه ب أ ب ا ن ك وتدب ا ل ر أ س ق وتمشي لو سبب ابوك او قبيلتك بترضى بتمشي بتخليه تمشي بل أ س و أ من ذلك واحد يقول لهم خليكم ش ا ه د ي ن يا اخوانا يمشي افتح بلاغ يقول لازل و هوي ما دخلنا في مشاكل ديال جيراننا وبعدين نحن ندير على المشاكل ل أ ن ه ب يعرفوا يقول لا يزعل مني وربنا ما خ ا ي ف ه يغضب منك ويسخط عليك وعليه ث ب ت ي ما ف ه م و ل ع ب د قل أ بالله ي و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م فبالتالي فينا فينا في ناس ايمان قاطع س ف ي ن ة حكى ا ل إ م ا م عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال جدب أ ه ل م ك ة م ر ة وكنت فيها قال وخرج الناس إ ل ى الصلاه يستسقون فلم يستجب لهم ناس طلعوا قالوا يا الله اضغيثنا لجاوا الى الله ما ربنا ما استجاب لواحد ي قال ابن المبارك فرايت عبدا اسودا غلاما مريضا نحيلا ينكت بعود على الارض لا يكاد يقوم وهو لا يراني رفع ر أ س ه إ ل ى السماء قال إ ن عبادك يا رب قد ا س ت س ق و ق أ ق س م ت عليك أ ل ا سقيته قال ابن المبارك فسقينا اجتمع السحاب والغيث ليصلون ب ا ر ح هو ق ا ل حتى طوال نزله المطر قال ابن المبارك فتبعت الرجل فدخل دار سيده قال ف أ ت ي ت صاحب الدار هو يعرفني فقلت له أ ر ي د عبدا من عبيدك ل أ ش ت ر ي ه فقال له هم أ ر ب ع ة عشر مملوكا ف أ ي واحد منهم تريد ف أ ت ا ن ي بهم جميعا فما ر أ ي ت ه بينهم قلت لا أ س و د وكذا وصفته قال هذا مريض بالداخل ائت به يا شيخ عبد الله بارك ي الله لو أ ر د ت ه بغير ثمن دفعته له شيره مجانا قال لا والله إ ل ا أ ن أ د ف ع ثمنه فدفع ثمنه ثم أ خ ذ العبد المملوك يمشي معه فقال له العبد المريض الضعيف يا شيخ ماذا تريد بعبد مملوك مريض مثلي قال ما سمعت من دعائك ا ل ب ا ر ح ة قال ف ا ت ك إ ل ى حائط جدار وقال اللهم كشفت سري فاقبضني إ ل ي ك قال فخر ميتا قال لي ي الله ا و ق ت كشفتني ما د خ ل د م ت ا ن ي والله ده في زمنا ن يفتح بيت ويجيب الناس بالصف ل ل ف ا ت ح ة في السودان الناس ي ج ي ب ه بالصف ل ل ف ا ت ح ة تخوش تخوش ويديك ف ا ت ح ة و ف ا ت ح ة كيف ك د ه يالله امشي اقولك دي ف ا ت ح ة دي والله كلمه ياخي ا ل ف ا ت ح ة دي انا لا صف ياخي ارفع يدك للملك الواحد ا ل أ ح د الفرد الصمد ارفع يدك لله ياخي قال له وكنت لا أ ر ي د أ ن أ ك و ن عبدا إ ل ا لك في الحديقه ماذا يزول يعرفني وماذا يزول يستغلني في ح و ا ئ ج لك ياخي يا والله ا ل أ ن س بالله من أ ع ظ م و أ ج م ل ما يكون ق ص ة رواها ا ل إ م ا م اللالكائي في كتابه القيم كرامات ا ل أ و ل ي ا ء ص ف ح ة مائتين خمسه وثلاثين عشان لما انزل من ا ل خ ط ب ة زول غالب لي ما في ل أ ن ه ق ص ة غ ر ي ب ة ش و ي ة رواها ا ل إ م ا م اللالكائي الذي كتب أ ص و ل اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في كتابه كرامات ا ل أ و ل ي ا ء في ا ل ص ف ح ة ا ل خ ا م س ة والثلاثين بعد ا ل م ئ ت ي ن عن أ ب ي معاويه ا ل أ س و د وكان أ ع م ى لا يرى ج ي د أ ب و م ع ا و ي ة ا ل أ س و د لا يرى لكن ياتي بالمصحف فيفتحه فيرى ف ي ق ر أ ما شاء ف إ ذ ا طوى المصحف عميان اي مصحف تجيبه ليفتح ويشوف و ي ق ر أ من المصحف زي ما حصل ح ا ج ة يوم اللسان المصحف د ه عيونه يتدفن ويشوف ت ا رايك شنو بس عينه مع المصحف هل تعلم أ ن ق ا ل و ن صاحب ا ل ر و ا ي ة كان أصمن أ ط ر ش ولكن إ ذ ا ج ا ء ب ا ل ق ر آ ن سمع و ك أ ن ه ما به صمم يفتح المصحف يشوف يقفل يرجعتان عميان عميان اليوم كله و ا ل س ن ة كله والعمر كله بس مع المصحف ما ب ي ع م ه والله لكن يا أ خ ي ربنا ب ي ك ر م و ده و أ ف ض ل ا ل ك ر ا م ة أ ن يكرمك الله بالسير في الطريق الصحيح و أ ف ض ل ا ل ك ر ا م ة أ ن يرتضيك الله عبدا له أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يحبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن و أ ن يزينه في قلوبنا و أ ن يكره إ ل ي ن ا الكفر ة والفسوق والعقيان و أ ن يجعلنا من الراشدين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبانك أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت قيوم السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن اللهم ل ج أ ن ا إ ل ي ك ورفعنا أ ك ف ن ا إ ل ي ك ونصبنا وجوهنا بين يديك اللهم فلا تردنا خائبين اللهم اعط كل سائل منا سؤلا اللهم صب لنا الخير صبا ولا تجعل عيشنا أ ب د ا كدا اللهم يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحيمهما اللهم ارحمنا ر ح م ة تغنينا بها عن ر ح م ة من سواك اللهم ارحمنا رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم ر ح م ن ا رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم انا نسالك من فضلك ومن رحمتك ف إ ن ه م ا لا يملكهما إ ل ا أ ن ت اللهم دبرنا فانا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا ف إ ن ا لا نحسن التدبير اللهم تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم اللهم أ غ ث بلادنا بغيث ص ي ب مدرار نافع غير ضار و أ غ ث قلوبنا باليقين و ا ل إ ي م ا ن اللهم أ غ ث قلوبنا باليقين و ا ل إ ي م ا ن اللهم أ غ ث قلوبنا باليقين و ا ل إ ي م ا ن وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم